بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وإن قال ماله رحمه الله تعالى باب مسح المفين وغير إمام الحضائل وغير رخصة أفضل من غسل ويرفع الحدث ولا يسن أن يلبس ليمسح أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب مسح الخفين. مناسبة مجيء باب المسح بعد الوضوء لأن المسح بدل عن الغسل الموجود في الوضوء وهذه مناسبة ظاهرة وترسيم حسن نساء الله سبحانه وتعالى أن يجزي فقهان خير الجزاء قوله وغيرهما من الحوائل يقصد مثل العمامة والخمار والجورب ونحوهما مما سيذكره المؤلف ويبصله في هذا الباب وقوله وهو رخصة المسح في المعتمد من كلام أصحابنا رحمهم الله هو رخصة يعني وليس عزيمة يعني وليس عزيمة ويترتب على هذا مسائل سيذكرها او ساذكرها الان تترتب على كونه رخصة او عزيمة وكونه رخصة كما قلت هو المذهب وهو احدى الروايتين عن الامام احمد وعنه رواية اخرى ان المسح عزيمة وليس رخصة ان المسح عزيمة وليس رخصة لكن الظاهر والله اعلم ان المسح رخصة وان المذهب اقرب مع أنه لا علاقة لهذا الدرس في الترجيح لكن أقول الصحيح من المذهب أنه رخصة الصحيح من المذهب أنه رخصة أما في ما يتعلق بما يترتب على الخلاف في هذه المسألة يقول الشيخ بالمفلح في الفروع يقول إن من فوائدها يعني مسألة هل هو رخصة وعزيمة المسح في سفر المعصية وتعين المسح على لابسه فإن كان رخصة فإنه لا يمسح في سفر المعصية كما سيأتينا الخلاف في المذهب في هذه المسألة وإن كان عزيمة فإنه يتعين المسح على لابسه لكن الشيخ ابن اللحام في القواعد والأصول لما ساق هذا الكلام للشيخ بمفلع عقبه بقوله وفيما قاله نظر وفيما قاله نظر لكن الحقيقة الشيخ ابن اللحام لم يبين وجه هذا النظر وأنا لما أفهم ما, هو ما وجه هذا النظر بل أعتبر أنه ما قاله بمفله جيد وسديد جيد وسديد لكن لا شك أن ابن اللحام لن يقول هذه الكلمة إله في ذهنه شيء لكن لم يتبين لي ما قصده بهذه العبارة ولم يذكره هو فبقينا أن الأصل ان هذه الفروع من أمثلة من الأمثلة التي تستفاد في أو من فروع التفريق أو منفروع الخلاف عن الإمام محمد في كونه رخصة أو عزيمة ثم قال رحمه الله تعالى وأفضل من غسل الصحيح من مذهب الحنابلة وهو رواية عن الإمام محمد أن, الغسل أفضل من أن المسح أفضل من الغسل أن المسح أفضل من الغسل و الحنابلة سدلوا بأدلة على قضية أن المسح أفضل من غسل الأول قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مسحوا ولا يختارون إلا الأفضل ولا يختارون إلا الأفضل وهذا صحيح وقاعدة مطردة ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا, إلا الأفضل وقد يكون الأفضل بحقه لكن أصل أنه لا يقع لله الأفضل الدليل الثاني للحنابل أن, أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه الدليل الثالث أن في المسح مخالفة لأهل البدع ومخالفة أهل البدع من المقاصد الشرعية وهذه لدلة للحنابل في غاية القوة وعن الإمام أحمد رواية, رواية ثانية عن الإمام أحمد أن المسح والغسل واحد يعني انشاء شاء مسح وإن شاء غسل وعنه رواية ثالثة أن الغسل أفضل وذكر أن الإمام أحمد رجع إلى هذه رواية الثالثة قيل أنه رجع إلى هذه رواية الثالثة يعني أما لماذا ذهب الإمام أحمد لهذه رواية الثالثة فالظاهر ان انصحت أنها آخر الأقوال رجع إليها لأن الأصل في الرجل إيش الغسل لكن أنا يعني السبعد أن تكون هذه آخر روايات عن الإمام أحمد استبعاد كبير جدا لأن الآثار والنصوص مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح ولا يختار إلا الأفضل كيف يكون الأفضل الغسل ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلافة بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى المغيرة عن يخلع الخفاية حتى يمسح فيعني استبعدنا هذه الرواية أنا لم أجد أحدا من الحنام المحاققية الحنابل لعلق على هذه الرواية أن أتحدث عن كونها الأخيرة لم أجد أحد أن أعلق عليها لكن يبدو لي أنا أنها الرواية انها ليست الأخيرة إن صحت فليست الأخيرة والحنابلة رحمهم الله أكثر الحنابلة يذكر في هذا المقام كلام شيخ الإسلام أن القول الفصل في هذه المسألة أن الأفضل في حق كل أحد بحسبه فإن كان لابسا فالأفضل المسح وإن كان خالعا فالأفضل الغسل يعني لا يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل وأن هذا التفصيل به تجتمع لجلة وأنه القول الفصل والحقيقة أنه من وجهة نظري أنه هذا التفصيل شيخ الإسلام فيه نظر وش معنى فيه نظر انا اقصد بقولي ان في هذا التفصيل نظر ان نحن نتحدث عن ايش عن حكم المسح لمن كان لابسا هو الكلام عن من كان لابسا فمعنى هذا ان شيخ الاسلام مع المذهب يرى ان المسح شفيه افضل وانه مع الرواية التي قيل ان الامام محمد رجع عنها وهو أن المسح أفضل أما هذا الذي يقوله الشيخ هو أنه تحقيق في المسألة نحن لا نتحدث عن إذا كان يخت خالع للجوربي واضح إلا لا وشيخ كما قلت كثير يفعل هذا وهو أنه يأتي بتفصيل ليس هو خارج محل المسألة تذكرون تحدث عن إيش؟ عن حكم التداوي أن الشيخ الإسلام يقول الصواب أن التداوي منه محرم ومنه جائز ومنه مباح ومنه واجب وليس كذلك وأنا أقول أن هذا التفصيل ليس له علاقة بموضوعنا نحن نتحدث عن إيش عن أصل التداوي أما الصور التي يكون فيها واجب هذا خارج محل النزاع مثل من لم يتداوى مات مثل الذي فيه نزيف مثلا هذا خارج محل النزاع لكن الكلام عن التداوي من حيث هو من حيث, هو. من حيث الأصل هذا هو محل الكلام كذلك هنا كذلك هنا اذا انتهينا من مسلات وافضل من غسل ثم قال رحمه الله تعالى ويرفع الحدث المسح للجوربين عند الحنابلة يرفع الحدث وهو هذا الاشكال اذا كان يقول عن الامام محمد سات روايات ثم يقول والتحقيق يعني أن هذا التحقيق ليس أحد الروايات وإلا لقال والراجح الرواية الأولى ف... قد... لكن هو قد يقول أنه, إنه يعني يتحدث عن أصل مسألة بشكل أوسع أو كذا لكن انا ما أرى أن هذا التفصيل في هذا السياق ما أرى يعني ثم يقول ويرفع الحدث الحنابي لا يرون أن المسح يرفع الحدث رفعا تاما لماذا؟ لأن ظهارة المسح تعتبر عند الحنابلة طهارة مائية كاملة فكأنه غسل جميع الأعضاء بالماء هذه الطهارة كاملة ترفع الحدث رفعا كاملا وكون الطهارة أو المسح طهارة كاملة ترفع الحدث هو منصوص الإمام أحمد وعنه روايات كثيرة في هذا الباب ولا أعرف أن عن الإمام أحمد رواية أخرى في هذه المسألة ولا أعرف عن الإمام أحمد رواية أخرى في هذه المسألة يعني نستطيع أن نقول رواية واحدة لكن لا أقول رواية واحدة لأن من يقول رواية واحدة يحتاج أن يكون متتبع تتبع شديد لروايات عن الإمام أحمد مثل ابن قدامى الخلال أو انسان يعني إذا قال رواية واحدة فالغالب أنه أما تتبع كتب المتأخرين قد يكون ناقص ومما يستغرب في مسألة أنه يرفع الحدث الشيخ المرداوي في الإنصاف عادة إذا كان في المسألة روايات عن الإمام أحمد رواية أو أكثر من رواية واضحة ومشهورة لا يوجد غيرها عادة يقول في إثر المسألة نص عليه هذه قاعدة عندهم اعتني فيها تماما في هذه المسألة لم يقول نص عليه وهذا غريب في الحقيقة يعني غريب على طريقة الشيخ المرداوي لأنه معتني ببيان روايات اصلا فقوله فكونه يترك نص عليه في هذه المسألة فيه غرابة ولم أعرف سببه ثم قال رحمه الله تعالى ولا يسن أن يلبس ليمسح لا يسن أن يلبس ليمسح لأمرين الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت عنه السنة أنه إذا كان مكشوف القدم غسل ولم يمسح ولم يتعنوا في نص صريح ولا ضعيف أنه لبس ليمسح الثاني أن العلماء قد ذكروا أنه لا يجل الإنسان أن يسافر ليترخص يعني إذا أنشأ السفر ليترخص لا يجوز فكذلك إذا أنشأ اللبس ليمسح فإنه لا يجوز لكن هل من ذلك من لبس ليمسح لبرودة الجو الظاهر أن هذا ليس من ذلك وأنه لا يدخل في عبارة المؤلف لأن هذا لم يلبس ليمسح فقط وإنما لبس ليتدفأ ويحصل بذلك له يعني الرخصة في المسح فالظاهر أنه لا يدخل وإن كانت عبارة المؤلف تحت منه ثم قال رحمه الله تعالى يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له قصر إلى خير بدأ المؤلف في مدة المسح على أنه في آخر الباب سيتحدث عن قضايا تتعلق بالمدة فكان من من الأجداء أن يجمع هذه المسائل في مكان واحد إما في الأول أو في الأخير لكن على كل حال هكذا صنع رحمه الله تعالى يقول يجوز يوما وليلة لمقيم يجوز المقيم كما سيأتي فيه كلام المؤلف في أدلته أن يمسح لمدة يوم وليلة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ولو كان عاصيا في بإقامته ولو كان عاصيا في بإقامته مثل من أمره سيده بالسفر ولم يسافر ومثل من أقام على معصية في بلده فهذا مقيم إقامة, إقامة معصية مع ذلك يجزله أن يمسح بمعنى ليست كمن سافر سفر معصية كما سيأتي بل نصى الحنابلة على الجواز ولو أقام وهو على معصية ثم قال ومسافر لا يباح له القصر كل مسافر لا يباح له القصر فإنه يمسح كمسح المقيم والمسافر الذي لا يجز له القصر على نوعين الأول المسافر الذي لم يقطع المسافة الشرعية والثاني المسافر سفر معصيها على المذهب كما سيأتينا فهذان لا يجل لهما أن يترخص بلخص السفر وكذلك لا يجل لهما أن يمسح أكثر من يوم وليلة ثم قال رحمه الله تعالى ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة أيام بلياليها المذهب بلا ريب ولا شك وعليه الجماهير أن المسافر لا يمسح أكثر من ثلاثة أيام بليالي ولا يجوز له أن يمسح أكثر من ذلك ولو في حال الضرورة والهاجة وإنما يقتصر على المسح هذه المدة في جميع الأحوال في جميع الأحوال ولم يأتي عنه لمام أحمد ما يخالف ذلك ثم قال رحمه الله تعالى لحديث علي يرفعه للمسافر ثلاثة أيام بلياليه وللمقيم يوم وليلة رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم وما أخرجه الإمام المسلم في صحيحه فهو صحيح عنده كما تعلمون لكن صححه من هو أجل من مسلم وأعلم وأعرف وهو إمام مذهب الإمام أحمد نفسه صحح هذا الحديث وصححه مرفوع عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الأثرم ولو ذكره الشارح لكان أولى لأن تصحيح من المذهب فضلا عن مرتبة الإمام أحمد أولى أو مقدم على تصحيح مسلم إلا أن تصحيح مسلم مقدم من جهة أخرى وهي اتفاق الأمة على تصحيح ما أخرجه لما مسلم في صحيحة في الجملة نعم ثم قال نعم ويخلع عند انقضاء المدة فإن خاف متضرر رفيقه بانتظاره تيمم فإن مسح وصلى عاد نعم ويخلع عند انقضاء المدة أي من الحدث يخلع عند انقضاء المدة أي من الحدث كما سينص عليه المؤلف ومقصود المؤلف أنه يخلع وإن لم يمسح فبمجرد انتهاء المدة التي تبدأ بالحدث كما سيأتينا فإنه يخلع ولا بد ولا يجوز له أن يمسح بعد ذلك يقول فإن خاف أو تضرر رفيقه يعني إن خاف إذا خلع الضرر عليه أو خاف إن خلع ليغسل قدميه أن يفوته رفيقه أو يتضرر الرفيق بالانتظار فإنه في هذه الحالة أيضا لا يجزه المسح لكنه يتيمم لكنه يتيمم وهنا قاعدة ستتكرر معنا في جميع المواضع التي يرى الحنابلة في جميع المواضع التي يرى الحنابلة عدم جواز المسح فيها وتوجد في نفس الوقت ضرورة فالحل عند الحنابلة أن يتيمم فالحل أن يتيمم هذا سيكون سيتكرر معنا في مسائل كثيرة كما ستلاحظون بوضوح فالحل يتوضع في سائر الأعضاء ثم إذا وصل إلى القدمين التي لا يستطيع أن يخلع فيهما فإنه في هذه الحالة يتيمم عنهما قال رحمه الله تعالى فإن مسح وصلى أعاد يعني إن مسح بعد انتهاء المدة التي بدأت من الحدث فإنه يريد وهذا منصوص لإمام أحمد وهذا منصوص لإمام أحمد في هذه المسألة أنه إن مسح أعاد أنه إن مسح أعاد ومفهوم كلام المؤلف ومفهوم الرواية المنقول عن الإمام أحمد أنه يعيد داخل الوقت وخارج الوقت أنه يعيد داخل الوقت وخارج الوقت بمعنى يعني يعيد سواء اكتشف أنه مسح بعد المدة وهو مزال في وقت الصلاة التي مسح لها أو اكتشف ذلك بعد خروج الوقت ولا أعلم أنه عن الإمام أحمد رواية أخرى في هذه المثلة ولا أعلم أنه عن الإمام أحمد رواية أخرى في هذه المسألة بل عليه عند الإمام أحمد أن يعيد فقط ثم قال رحمه الله تعالى وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاغر العين فلا يمسع على وابتداء المدة من حدث بعد لبس هذه مسألة كبيرة وهي متى نبدأ باحتساب المدة الشرعية للمسح على الخفائين المشهور عند الحنابلة والصحيح عندهم والمعتمد والذي عليه أكثر الحنابلة وهو إحدى الروايتين على الإمام أحمد أن المدة تبدأ من الحدث وليس للمسح علاقة, وليس للمسح علاقة. والحنابلة استدلوا بحديث صفوان أمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نمسح إذا كنا سفرا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابه ولكن من غائض أو بول أو نوم فقال الحناب لقوله ولكن من غائض أو بول أو نوم قال ومعناه أنه يمسح أو يعتبر المده من غائض أو بول أو نوم هذا أولا ثانيا السدل بدليل أو بضافط أو بقاعدة أن اول وقت كل عبادة هو بدايتها لا وقت الإقاع فمثلا أول وقت عبادة صلاة الظهر من إيش من دخول الوقت ولا من أداء صلاة الظهر من دخول الوقت وليس من الصلاة قالوا كذلك البسح البداية من وقت جواز المسح ويجوز المسح من بعد الحدث وعلى كما قلت هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وعليه يعني أكثر الحنابلة وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن ابتداء حساب المدة يكون من أول مسح بعد الحدث من أول مسح متى بعد الحدث وهؤلاء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام قالوا علق المسح بالإيش بالمدة وعجاب الحنابلة عن هذا الاستجاد بأن هذا الحديث خرج مخرج الغالب لأن الغالب أنه سيمسح بعد الحدث لأن الغالب أنه سيمسح بعد الحدث والراجح عند الحنابلة هو القول الأول وأنا كما ترون سقط الخلاف في هذه المسألة لا لأن هذا الدرس درس خلاف ولكن لأن الحنابلة أنفسهم ذكروا هذا الخلاف فإذا ذكروا الخلاف ليس في المطولات المغني ذكر الخلاف في كل المسألة لكن هذا الخلاف ذكروا حتى في الموجزات من الكشاف القناع وشرح المنتهى وغيرهم من الكتب ذكروا هذا الخلاف على غير عادتهم طبعا فنحن نذكر هذا الخلاف متابعة للأصحاب الذين ذكروا الخلاف فلعلهم ذكروا الخلاف في هذا المسألة لأهميته الشديدة وفعلا هذه مسألة مهمة جدا يعني يوجد فرق كبير بين القولين قد يمتدي إلى يوم كامل قد يمتدي إلى كامل طيب قال رحمه الله تعالى على طاهر العين بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر شروط المسح ذكر شروط المسح على الخفائين وهي اجمالا خمسة كما سيأتينا قال رحمه الله تعالى على ظاهر العين لا يجوز المسح على نجس العين مطلقا ومفهوم عبارة المؤلف انه يجوز ان يمسح على ظاهر العين فيه نجاسة لا يمكن ازالتها فحوم عبارة المؤلف انه يجوز المس على طاهر العين فيه نجاسة لا يتمكن من نزالتها كيف لا يتمكن من نزالتها يقصدون لا يتمكن من نزالتها الا بخلع الهوف لا يتمكن من نزالتها الا بخلع الهوف فهذا يجوز المس عليه عند الحنابلة وتليلهم ان الخف طاهر العين الذي فيه النجاسة قد اكتملت فيه الشروط قد اكتملت فيه الشروط ويُعذر فيه بالنجاسة لماذا؟ لأنه لا يمكن إزالتها إلا بنزع الخف لكن ذكر الحنابل هنا مسألة لطيفة نقرأها عليكم هناك تشابه بين مسألتين المسح على خف طاهر العين فيه نجاسة والوضوء قبل غسل النجاسة من على العورة. يقول الشيخ منصور نفسه في كشاف القناع يقول بخلاف لاحظ تفريق بخلاف الوضوء قبل الاستنجاة وفرق المجد بينهما بين الوضوء قبل الاستنجاة والمسح على طاهر العين فيه نجاسة بأن نجاسة المحل هناك لما أوجبت الطهارتين جعلت إحداهما تابعة للأخرى وهذا معدوم هناك هناك النجاسة أوجبت أمرين غسل المحل والوضوء أليس كذلك هنا لا يوجد إلا وجوب المسح فقط وجوب المسح فقط فهذا الفرق بينهم وفرق دقيق ذكروا الشيخ المجد كما ترون وهذا ينمع لقة الشيخ رحمه الله نعم يقول رحمه الله فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة لا يمسح على نجس ولو في ضرورة إذا كان في مكان بارد جدا لو لم يلبس هذا الخف النجس العين لأدى هذا إلى سقوط بعض أقدامه من البرد فإنه لا يمسح عليه ولو للضرورة ولكنه يلبس الخف النجس وماذا يسمع ويتيم كما قلنا قاعدة كل مكان لا يجوز فيه المسح فإنه عند الضرورة يتيمم فإنه عند الضرورة يتيمم ولهذا قال ويتيمم معها لمسور ويتيمم معها لمسور يعني وتيمم مع لبس الخف نجس العين للضرورة ولا يمسح عليها وإنما يتيمم نعم. ثم قال مباح الشرط الثاني لجواز المسح أن يكون الخف مباح فلا يجوز المسح على مقصوب ولا على حريب ولا على ما فيه صورة ولا على ما فيه صليب أما ما فيه صليب فالأمر راضح لكن ما فيه صورة قد يقال أن لبس الجورب الذي فيه صورة ممتهم فيلوذ فإذا جاد لم يصبحش محرما. وهذا قد يكون مقبول إنما يشتل عليه إذا كانت الصورة في الساق وليست في الخف فهل ترون أنتم أن الصورة التي في الجورة إذا كانت على الساق ممتهنة يحتمل صحيح في. اهتمام قد نقول أي شيء في القدم ممتها وقد نقول الذي خارج عن القدم وشرع في الساق وارتفع قد يكون فيه نوع من, من عدم الإهانة لكن يبدو أن الأقرب أن كل ما في القدم فيه نوع من الامتهان يقول المؤلف رحمه الله تعالى فلا يجوز المسح على مقصوب ولا على حرير لرجل لرجل يرجع على حرير هل نقول ولو في الضرورة قال الحنابل ولو في الضرورة لماذا عللوا فقالوا لأن الضرورة في هذه الصورة نادرة والنادر لا حكم له نادرة والنادر لا حكم له فإن لبسها لضرورة فالقاع أنه يتيمم عنها يتيمم عنها ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى معللا لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة وهذه القاعدة ستتكرر معنا في الرغوة الكثير وهي أن الرخص لا تستباح بالإيش؟ بالمعارض وهذه القاعدة محل اتفاق بين الشافعية والحنابلة وأما الأحناف او الحنفية فإنهم لا يأخذون بهذه القاعدة وأما المالكية ففي مذهبهم تفصيل كثير تارة ياخذون وتارة لا ياخذون ويقسمون وليس لمذهبهم وجهة واضحة كعادة المالكية في بعض المسائل التي فيها تفصيلات كثيرة ومغرقة يعني في التفصيل فصارت قاعدة لا تسباح الرخص بالمعاصي اتفق عليها الشافعية والحنابلة وصرح الحنفية بعدمها واختلف فيها قول المالكية فستطيع نقول في الجملة هل نستطيع نقول الجمهور على هذه القاعدة الجواب نعم نستطيع لان على هذه القاعدة الشافعية والحنابلة وبعض المالكية هؤلاء هم الجمهور وهؤلاء هم الجمهور فهذه القاعدة متفق عليها بين الجمهور فلا يجوز المسح على الخف المحرم لأي سبب كان التحريم. لأن الرخص لا تشتبه بالمعاصي نعم للمفروض ولو بشده او شرجه كزربون الذي له اساق بعضها في بعض نعم. هذا هو الشرط الثالث من شروط المسكه الخفيه وهو أن يكون ساترا للمفروض ومقصود الحنابلة بقولهم من يكون ساترا للمفروض الفرض يعني ان يكون ساترا لكل القدم ان يكون ساترا لكل القدم بدون استثناء بدون استثناء وهذه نص عليه الامام احمد في روايات نص عليها الامام احمد في روايات عنه رحمه الله وهذا الحكم واضح عند امام احمد يعني موجود بوفره في كلام امام احمد و أما دليل الحنابلة دليل الحنابلة رحمهم الله تعليم وهو أنه, أنه إذا كان بعض القدم ظاهرا وبعضها مستثرا فإن فرض ما استتر المسح وفرض ما ظهر الغسل ولا يمكن أن نجمع بين المسح والغسل فقدمنا الغسل لماذا؟ لأنه الأصل حسن فقدمنا الغسل لأنه الأصل فهذا يعني وجهة نظر الحنابلة كذلك سيأتينا أن الحنابلة يرون أن الخف الذي جاءت النصوص بمسحه هو الخف المتعارف عليه المتبادر للدهن والخف المتعارف عليه يكون عادة ساترا لكل قدر فهذه يعني وجهة نظر الإمام أحمد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو بشده أو شرجه نعم قلت أن هناك روايات عن أمام أحمد كثيرة ولم أقف على رواية أخرى في هذه المسألة المهمة لم أقف على رواية أخرى لأمام أحمد يالي تحد يبحث لنا يعني هل هناك رواية أخرى عن أمام أحمد في هذه المسألة المهمة أو ليس هناك أنا لم أجد رواية أخرى عنه يقول المؤلف ولو بشده أو شرجه كزربو الذي له ساق وعراء يدخل بعضها في بعض مقصود المؤلف أن الواجب هو ستر محل الفرض بأي طريقة بأي طريقة لأنه إذا ستره بأي طريقة فقد تحقق الشرط سواء كان يستره بدون شد أو بشد أو بأي طريقة المهم أن يحصل ستر جميع القدم هذا معنى قول المؤلف ولو بشده ولهذا سنلاحظ أن الواجب الشيخ منصور ومعه الحنابلة دائما يمثلون بأمثلة ولا يميلون لو يدعوا القاعدة يعني لو قال هنا ساتر للمفروض بأي طريقة كانت الفائدة أكبر كانت الفائدة أكبر لكن يميلون إلى التمثيل بالامثلة التي تكون من واقع حياتهم لعلهم يرون ان هذا فعل الناس لعلهم يرون ان هذا انفع للناس ربما الشد والشرد هما اشهر الطرق لشد الخف في وقتهم لو ان احدكم ايضا كتم لنا بحث في قاعدة الرخصة تناطب المعاصي كان شيئا جميلا حقيقة ذكر الخلاف والأدلة في عدد من الناس أفردها برسالة لكن لو يكتب أحدكم فيها بحثا ولو مختصر أن نقرأه في الدرس ونرى مدى قوة هذه القاعدة التي اتكع عليها الحنابلة في مواضع كثيرة ثم قال رحمه الله تعالى فلا يمسح ما لا يسر محل الفرض لقصره أو سعاته أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز لا يجوز المسح عند الحنابلة على الخف الذي لا يسر محل الفرض مهما كان السبب في عدم ستره ليمحل الفرض سواء كان كما قال المؤلف لأنه قصير أو لأنه واسع لترى القدم من خلال الفتحات أو لأنه شفاف لقوله أوصفائه فإذا كان خفيف جدا ترى القدم من خلاله فكذلك أو لأن فيه خرقا وهو أشهر أنواع عدم ستر محل الفرق فهذه أربع أمثلة فكاد تكون مستوفية لأنواع عدم ستر القدم ثم قال رحمه الله تعالى فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه هذه المسألة نص عليها الإمام أحمد وهي أن الخف إذا كان فيه خرق لكن هذا الخرق ينضم بعضه إلى بعض ولا تبدو القدم فإنه يجوز المسح وعلى هذا المناط عند الحنابلة هل هو وجود الخرق أو ظهور القدم ظهور القدم إذا لم تظهر القدم لا أشكال المهم ان تكون القدم جميعها مسوره سواء كان هناك فتحه او لم يكن هنا روايه عن امام احمد نقراها قال صالح ابن لم احمد قال لي ابي قلت له الخف اذا كان مخرقا يمسح عليه قال اذا بدا من القدم فلا يمسح إلا أن يكون عليه جورب أو يكون خرق ينضم على القدم فيجوز وهذه الرواية صريحة في أمرين أنه يجب ستر محل الفرق وأنه يجوز المسر على الخفل الذي فيه خرق إذا انضم بعضه إلى بعض وستر القدم فهذه الرواية تفيد في المسألتين نعم يثبت بنفسه فإن لم يثبت إلا بشده لم يجل المسح عليه نعم يقول يثبت بنفسه هذا الشرط الرابع من شروط جواز المسح على الخفة اشترط عند الحنابلة لجواز المسح على الخفة والجورب أن يكون ثابتا بنفسه بدون أمر آخر فإن لم يكن ثابتا بنفسه فلا يجوز المسح عليه ولو أمكن تثبيته بأمر آخر وهذا منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله التعليل لهذا الحكم الكبير قالوا التعليل أن الخف الذي وردت الرخصة في المسح عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم هو هذا الخف المعتاد الثابت بنفسه وما ليس كذلك فليس بمعنى وما ليس كذلك فليس بمعنى هذه وجهة نظر الحنابلة وعن الإمام أحمد رواية أخرى وهي أنه يجوز المسح على الخف أو الجورب وإن لم يثبت بنفسه إذا ثبت بشده وأحكامه إذا ثبت بشده وأحكامه وتعليل هذه اللواية ظاهرة أن هذا الخف إذا شدناه وأحكمناه انطلقت عليه جميع الشروط فهو مشدود غطى جميع الفرض مباح إلى آخر. ثم قال رحمه الله تعالى بالمذهب الرواية, الرواية الأولى صحيح في المذهب الرواية الأولى وعليها الجماهي رواه توافق لا ما هو توافق صلح لكن يعني على الرواية الأخرى تنطبق الشروط إذا استثنينا أن يثبت بنفسه والإمام أحمد يرى أنه لابد يثبت بنفسه وبنفسه بدون إثبات يعني يرى أنه ما يثبت بشده هذا ليس الخف المعتاد وعلى هذا الآن الخفاف التي لا تثبت إلا بالشد وأنها لو لم تشد لسقطت لا يجب أن يزمس عليها عند الهنابية لا يجوز المسح على الذك هذه مساله كبيره ليست مساله يسيره ما هذه المساله مع متى يبدا المسح من امهات مسائل المسح على الخفين يقول المؤلف فهمه الله تعالى وان ثبت بن علي مسح الى خلعهما ما دامت مدته هذا المذهب أنه يجوز المسح على الخفين ولو لم يغس بين فسهم اذا ثبت بن علي إذا ثبت بالنعلين فإذا لبس النعل وبسبب النعل ثبت الخف فيجوز أن يمسح على النعل والخف لكن الحنابل اختلفوا في هذه الصورة ما الذي يجب أن يمسح هل يجب أن يمسح المسح الواجب على الخفين وسيور النعلين أو يجب أن يمسح على أحدهما على قولين في المذهب على قولين في المذهب من من قال يجب هذا ومن من قال يجب هذا و يعني لعل الاقرب للمذهب أنه يجوز أن يمسح على احدهما لماذا لانه صار بمنزله شيء واحد طيب نقرأ كلام أيضا للمجد المجد دائما كلامه جيد وفيه فقه دقة رحمه الله تعالى وليست بغريبة على أهل هذا البيت قال المجد في شرحه الظاهر ظاهر كلام أحمد اجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب اجزاء إيش المسح على أحدهما وعليهما فإنشاء مسع على هذا وانشاء مسع على هذا قدر الواجب قدر الواجب سيأتينا قدر الواجب سيأتينا قال المرداوي ابن صاف تعليقا على كلام المجد ينبغي أن يكون هذا المذهب ينبغي أن يكون هذا هو المذهب ليش لماذا ينبغي ان يكون هذا هو المذهب ظاهر عبارتهم لانه ظاهر كلام الامام احمد اليس كذلك وهذا كالصريح من الانصاف من الشيخ المرداوي أن الحنابلة لا يخالفون الروايات عن إمامه وأنهم يرون أنه ينبغي أن يكون المذهب على وفق الرواية هذا صريح هذا صريح في كلام المرداوي في هذا الأمر وهذا هو نحن لم, نجد لم نجدهم خالفوا المذهب هناك شيء غريب آخر سيأتي التنبيه عليه وهو مسألة تعامل الحنابلة مع رواية المتقدمة المتأخرة وهذا أمر آخر سيأتي الآن التنبيه عليه ثم قال ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف بيان لطاهر أن يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا هذا هو الشرط الخامس أنه لا يجوز المسح على الخف إلا إذا كان يمكن المشي به عرفا إلا إذا كان يمكن المشي به عرفا فإن لم يمكن المشي به فلا يجوز المسح عليه و هذا شرط الخامس ودليل الحنابلة في هذا الشرط قليل من دليلهم وتعليلهم في الشرط السابق وهو أن الخفة الذي لا يمكن متابعة المشي فيه لا يشبه الخفة الذي جاءت به الرخصة وليس في معنى ولهذا لا يجوز المسح عليه طيب بقينا في مسألة أخيرة ما هو الخف الذي لا يمكن المشي عليه ذكروا له مثالين الأول أن يكون الخف ضيقا جدا لا تستطيع أن به أن يكون الخف رقيقا كالزجاج ينكسر إذا مشيت عليه فهذا لمثالا لما لا يمكن متابعة المشي عليه وأيضا من الأمثلة تقع في الذهن كثيرا أن يكون إيش؟ يسقط من القدم إذا مشيت عليه لكنهم لا يمثلون بهذا لماذا؟ لأنه لا يثبت في نفسه حسن لأنه لا يثبت في نفسه هذا والله على صلى الله عنه نبينا محمد وعلى آله وصحابه يجيب.